حضور من يحضر منهم لا سيما بعد يوم قد يكون فيه شيء من المشقه بعد حضور عدد من الدروس ولا شك ايها الاخوه ان مجاهده النفس على حضور مثل هذه المجالس له هو من المجاهده في سبيل الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ولا شك ايها الاخوه ان كل واحد منكم لديه من الاعمال والاشغال ما يجعله يجد لنفسه طريقا الى التخفف او التخفيف من حضور مثل هذه الدروس والمحاضرات ولكن الاجر ان شاء الله على قدر المشقه ولذا الفمس من الاخوه جميعا العذر في يعني اخذ هذا الوقت منكم اسال الله تبارك وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتنا جميعا اول قضيه الهجمه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كشعيره من خلال الهجمه على اهله لان كثيرا من الناس يعني هم في الحقيقه عندهم بغض لبعض الاشياء التي يرونها مانعه من تحقيق الشهوات فهم لا يجرؤون ان يتحدثوا عن شعيره من شعائر الاسلام لان القذف فيها لا يخفى على احد ان القذف الظاهر في الاسلام انه يخرج من الاسلام لكن الهجمه على اهل الاحتساب يعني قد يلتمس لهم العذر ان الحكم على الممارسات وليس على الشعيره مثل ما فعل المنافقون حينما قصدوا القراء وقصدوا الصحابه رضي الله عنهم واستهدفوهم بالكلام الذي ذكره الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى الا ان سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب وهم ما خاضوا في في القران هم خاضوا في هؤلاء الرجال الذين يمثلون طلبه العلم القراء هم طلبه العلم قال الله عز وجل قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون ما قال انتم استهزاتم بممارسات لا لان الشريعه واضحه ليس فيها يعني ما يحصل عند البشر من التلاعب في الالفاظ ايها الاخوه الكرام الهجمه على الحسبه او على اهل الحسبه ليس جديدا هو قديم قدم الرسالات لان الانبياء عليهم الصلاه والسلام من اسما غاياتهم ومن وظائفهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الان بعض الناس يعتقد ان يعني بعض جهله المسلمين يعتقد ان هذه الوظيفه يعني يقوم بها بعض الناس الذين ليس لم يجدوا وظائف سبحان الله العظيم يعني هؤلاء هذا ايها الاخوه هذا الشعور وهذه الاعتقادات الفاسده سببها نحن نحن الذين لم نظهر اثر هؤلاء لم نظهر حقيقه هذه الشعيره لم نظهر فضل المحتسبين الذين يعملون في جهاز هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نحن السبب نحن مقصرون ونعترف ونسال الله عز وجل ان يتجاوز عنا العمل الاحتسابي ايها الاخوه عمل ميداني ليس عملا مكتبيا وليس عملا امام شاشه حاسوب عمل ميداني في احتكاك فيه مجال كبير جدا للاجتهاد فهو مجهول العاقبه المحتسب يتعامل مع المجهول ايها الاخوه يخرج احيانا من مركز الهيئه والله لا يدري ماذا سيلقى وما ولا يدري متى سيرجع الى بيته لا يدري ماذا سيقابله هو يضحي تضحيه واضحه كم من محتسد اودي في بدنه وعرضه وماله ولذلك يعني انظروا الى الحكمه في قول الله تبارك وتعالى على لسان الحكيم لقمان لما قال يا بني اقيم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر قال واصبر على ما اصابك لانه لا يمكن اقول لا يمكن يستحيل ان يوجد احد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يحتاج الى الصبر هذا امر مستحيل لا يمكن لان لو كان احد سالما من هذا الامر لسلم الانبياء عليهم الصلاه والسلام وعلى راسهم رسولنا عليه الصلاه والسلام ساتحدث باختصار حتى لا اطيل على الاخوه واجهدهم ساتحدث عن خمسه محاور المحور الاول لماذا حقوق المحتسبين من اعطاهم هذه الحقوق الامر الثاني ساتحدث عن حقوقهم الامر الثالث من هم اعداء الحسبه الامر الرابع كلمه للمحتسبين والامر الخامس او المحور الخامس كلمه لاهل الخير ولاهل الصلاح اولا ايها الاخوه لماذا نقول حقوق اهل الحسبه لماذا نقول حقوق المحتسبين من اين جاءت هذه الحقوق هل هي من عندي انفسنا هل هي عواطف فقط حولناها الى حقوق هذه الحقوق اعطاهم الله تبارك وتعالى اياها بمقتضى الشرع والعقل والعدل العدل الذي يعرف معنى العدل وقيمه العدل اولا الله عز وجل يدافع عن الذين امنوا لان هذه الفئه فئه المحتسبين هم على هرم الفئه المؤمنه الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجة للناس تأمرون بالمعروفة أنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالفئة المؤمنة على رأسها الآمرون بالمعروف أنهون عن المنكر وقرأوا القرآن كم تجدون من المواضع التي فيها ذكر الأمر بالمعروف أنهي عن المنكر في مواضع إيمانية إن الله يدافع عن الذين آمنوا هذا حق الله عز وجل أعطاهم إياه هو يدافع عنهم سبحانه وتعالى وكم يجد المحتسب من أثر أثر اذا قرأ هذه الايه ان الله يدافع عن الذين امنوا والله لو هجم الناس كلهم عليك والله يدافع عنك ما يضيرك ثانيا هم يدافعون عن امه الاسلام بالوكاله نعم بهم تحرس الاوطان كم دفعت من عقوبه بسبب المحتسبين كم رفعت من مصيبه بسببهم لهم الحق والله على الامه كلها صغيرها وكبيرها ذكرها وانثاها حاكمها ومحكومها كلنا ايها الاخوه المسلمون في رقابنا حق لهؤلاء المحتسبين هذا اعصار جونو حار حولنا واحتبست الانفاس وقالوا اقترب ويمكن وذهب الى بعض البلدان وفعل ما فعل وقد سمعتم ورايتم لعل الله عز وجل دفعه بسبب الحسبة بسبب هؤلاء الرجال وبسبب الامرين بالمعروف والنهي عن المنكر كما ستسمعون من النصوص الله عز وجل قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها ما قال صالحون عابدون زاهدون مصلون قال واهلها مصلحون مصلحون لهم اثر اصلاح امر نهي هذا هو المقصود وقال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه والنصوص في هذا كثيره جدا بل اللعنه اذا نزلت على مجتمع ماذا يرجى منه الله عز وجل يدفع عن اللعنه بسبب هؤلاء المحتسبين لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر ام فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون قال الله تعالى ايضا فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا الا قليلا ممن انجينا منه في حديث حذيفة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم والحديث حديث صحيح في حديث جرير ايضا عند ابي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه فلا يغيروا الا اصابهم الله بعذاب من قبل ان يموتوا والحديث عند ابي داود وهو حديث لا باس به وجاء ايضا في سنن ابي داود عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب من والحديث في الترمذي وهو حديث صحيح الان هؤلاء الذين يمارسون العربده والفسق والى اخره هذه الاشياء الكثيره التي تمارس في مجتمعات المسلمين من الذي ياخذ على ايدي هؤلاء اليسوا رجال الحسبه اليسوهم نحن ننام في بيوتنا في كثير من الليالي لا ندري ماذا حصل ثم اذا قرانا بعض الاحصائيات ننبهر نقرا ارقاما لا نصدقها مئات مصانع للخمور واوكار للدعاره لا تحصى ما كنا ندري عنها لاننا سالمون امنون في بيوتنا لكن كم من المسلمين يتاذون في اعراضهم وفي انفسهم من, من مثل هذه المصانع وهذه الاوكار روى البخاري في صحيحه من حديث النعمان وهو حديث مشهور ينبغي ان يشهر هذه الايام وينبغي ان يسمع العوام هذا الحديث فهو حديث عظيم وهو حديث السفينه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا حريه شخصيه ولم ناذي من فوقنا انظروا الى الهدف هدف يعني جميل لا نريد ان ناذيهم في كل ساعه نخرج ونقول لهم ابتعدوا عن الطريق نريد ان ناخذ من الماء ولا ون... ولم ناذي من فوقنا فاي يتركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجو ونجوا جميعا كثير من المنكرات اليوم تغطى باغطيه مره تحت اسم الاقتصاد ومره تحت اسم السياحه عند بعض المرجفين عند بعض المنافقين عند بعض المستغربين تجدهم مثلا يتكلمون عن الصلاة وأغلاق المحلات ويبدأون يسردون أشياء كثيرة جدا لماذا تغلق المحلات في وقات الصلاة هذا يصد عن السياحة هذا يصد عن الاقتصاد ويسردون أشياء وكأن الله عز وجل خلقهم من أجل هذه الدنيا هؤلاء سماهم بن القيم رحمه الله أصحاب العقل المعيشي ما يفكرون إلا في الدنيا أي مسألة يعرضونها على الميزان ميزان الدنيا واحد زائد واحد زائد اثنين فقط اما مساله اجر اخروي حلال حرام انت محكوم بشرع الله تبارك وتعالى هذا لا يفكرون فيه روى البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما من نومه فزعا وهو يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثله هذا وحلق عليه الصلاه والسلام بين اصبعيه السبابه والابهام فقالت له زينب رضي الله عنها يا رسول الله ان اهلك وفين الصالحون ضر لي السؤال دقيق ان اهلك وفين الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث انا لو سالته تويها الاخو سؤالا متى يكثر الخبث متى اذا قل النكير اذا عدم الانكار كثر الخبث حتى لو كان الخبثاء يمثلون 10% في المجتمع سيظهر خبثهم في المجتمع لا احد ينكره وهذه مثل الفيروسات تعدي لا احد ينكره لا احد, ينكره لا أحد يقاومه سيكشف الخبث وتحصل العقوبه ولذلك متى يزول هذا الخبث اذا اذا كان هناك احتساب متى تقوى شوكه المفسدين اذا زال الاحتساب ولذلك الله عز وجل ضاعف العقوبة لمن يشيعون الفاحشة فقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم يعني إنسان مبتلى بفواحش مبتلى بمعاصي لكنه يستر على نفسه في بيته يعني يحاول أن لا يعلم عنه أحد لا شك أنه أفضل بكثير من الذي يجاهر والذي يجاهر أفضل من الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا المدخن مثلاً الان بعض الناس يبتلى بالتدخين وهو يعرف انه حرام يعطيك محاضره عن ان التدخين حرام لكنه ليست يقول انا لا استطيع طبعا هو يستطيع لكنه يضعف امام شهوه التدخين لكنه لا يدخن الا في الحمام حتى اولاده واهله ربما لا يشمون من رائحه هذا الخبث هذا اليس افضل بمراحل من الذي يدخن امام اهله واولاده والذي يدخن فقط امام اهله واولاده ربما افضل ايضا من, من الذي يدخن في الطرقات وفي يعني الاماكن العامه وافضل من الذي يقول للناس دخنوا وهكذا فال مساله مراتب درجات لكن اذا طغى وفشى الخبث فقرا على المجتمع السلام المشكله يا اخوه ان احيانا انه احيانا يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا بسبب ماذا بسبب شيوع الشيء يعني هذا امر حتى في الاشياء التي لا تتعلق بالمنكرات يعني الانسان احيانا يظن ان هو الذي على على صواب واعطيكم قصه وريفه يعني انسان مره كان في امريكا وبعض الامريكان او كثير من الشعب الامريكي طبعا ما لا يعرفون شي عن يعني ماذا يدور في العالم خارج امريكا لا يعرفون هذه حقيقه عن الشعب الامريكي الشعب الامريكي متوقع يعني يمكن في السنوات الاخيره بدا يعرف ان هناك يعني دولا في المناطق في اسيا وافريقيا يعني هم لا يعني كثير منهم لا يعرفون شيئا عن حتى كثير من الشرطه في امريكا قبل 20 سنه و15 سنه ما يعرفون السعوديه اتتصوروا اكبر دوله مصدره للنفط يستمتع هو بنفطنا ولا يعرف هذه الدوله طبعا احكي لكم وقائع انا وقفت على عليها واعرف اصحابها احد يعني الاشخاص الذين يعني عندهم شيئ من الذكاء لكنه يستخدمه احيانا في يعني امور ليست بحميده مره خرج في الليل من دار احد اصحابه في امريكا واتجه الى بيته بالسياره والاشارات يعني ما راى احدا فقطع الاولى والثانيه قطع خمسه وست اشارات وفيه شرطي يراقبه من بعيد وهو يسيره خلفه حتى وقف عند البيت فوقف خلفه فنزل ويعني طلب منه الاثبات ثم يعني قال له انت من اين يعني قال باللغه الاجنبيه يعني قال انا من المملكه العربيه السعوديه طبعا هذا الشرطي ما يعرف اول مره يسمع بالمملكه يظنها يعني مكان عندهم يظنها سان دييغو يعني باختصار فقال له يعني لماذا انت قطعت خمس اشارات هذا سريع البديهة وذكي قال انا ما قطعت ولا اشاره قال انا وراك انا امشي وراك بسيارتي هذه خمس اشارات انا رايتك قطعتها قال ابدا ولا اشاره انا قطعتها لو وحده قال يمكن واهم خمس قال كيف قال انا انا مشيت وهي حمراء قالنا عم تقطعت الاشاره قال ابدا احنا في بلدنا الاشاره اذا صارت حمراء تمشي قال أكيد متأكد طبعا هم على الثقة يعني قال إيه أنا عندنا وإذا صارت خضرة تقف قال تفضل خذها وراثك فسلم المقصود أنه ممكن أن الإنسان يقلب الحقيقة يقلب الحقيقة من السواد إلى البياض والبياض إلى السواد بسبب ماذا بسبب شيوع الشيء إذا كان الإنسان يعني صور الأمر شائعا فكأن هذا الشائع هو الحق الذي لا مريت فيه وقص لها هذا امثله كثيره جدا الان بعض الناس يعني يظن يعني فيها اشياء مثلا فرض وهي ليست فرضا يعني فيه الان بعض مثلا الادعيه يعني مثال مره احد الخطب اعرفه خطب بديلا عن شخص في الرياض في يعني كان شابا صغيرا وهو الان احد المشايخ الكبار يعني المقصود انه في شبابه خطب بديلا عن شخص فلما خطب يعني كان الخطيب الذي تخلف تلك الجمعه يعني من الذين اعتادوا على ادعاء معينه لا يغيرونها فجاء هذا الخطيب وخطب عنا فلما انتهى من الخطبه طبعا خطبته كانت جميله وطريقه يعني فيها تغيير كان فيه كبار السن الذين يصلون خلف الامام هؤلاء لا تعرف يعني عرفوا اشياء معينه ولا عنده استعداد يتنازل عنها قالوا ايش هالصلاه هذه وين الزلازل والمحن والفتن متعود هو في أي يعني فيه أدعي لا بد يسمعها قبل نهاية الخطبة قال وين الزلازل هذه ما ما دري حنا عن صلاتنا اليوم وش رايك يا بوفلا قال الله ما ندري عن صلاتنا اليوم السبب السبب هو أنهم اعتادوا الإنسان إذا اعتاد شيئا ظنه هو الحق وهذه مصيبة يا أخوة عدم انكار المنكر يعني المنكر لحد ذاته لا بد أن يوجد الناس يعصون والله سبحانه وتعالى خلق الناس خطائين وخير الخطائين التوابون لكن المصيبه ان يكون المنكر هو الواقع هو المفروض على الناس هذا امرا هو الذي يؤذن بنزول العقوبه العامه نسال الله لنا ولكم العافيه ولذلك مثلا كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله الى امير المدينه كتب له وامرته في الكتاب ان يامر العلماء بالجلوس الافشاء العلم في المساجد وقال وليفش يفشى العلم لا بد ان يكون العلم فاشيا في الناس فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا انظر الى فقه عمر بن عبد العزيز رحمه الله لماذا ايضا نقول لهم حقوق وهذا هو الامر الثالث لهم حقوق ايها الاخوه اهل الاحتساب لانهم مدرسه شرعيه اخلاقيه في تعليم مبدا الستر القصه الاخيره الان هذا الشخص الذي مات في مركز الهيئه من الذي فضحه من الذي فضحه واخرج اسمه ومشكله من الاعلام اهل الفضائح نسال الله العافيه اهل جهاز الهيئه هل تكلموا في الموضوع هل ذكروا اسما ابدا ستر والاف يا اخوه والله عشرات الالاف من القصص كلها فيها ستر على الناس ستر على الاعراب لكن ما ندري من الذي يدري هو الذي يحتك بهؤلاء الرجال يسمع منهم او يعمل معهم اما الذي لا يدري يظن ان هؤلاء فقط جنس سوبر الهيئه وصلاصل بس هذا الذي صورها الاعلام الخبيث الماجن صور ان الهيئه عباره عن جنس فيه اناس هاوشون الناس كيف اصلا كيف الانسان المحترم يقبل مثل هذه الاشاعه وكيف انسان يعتقد كيف انسان يحترم نفسه ان يتصور ان جهازا مثل هذا الجهاز العظيم في انجازاته انه لا يعدو الا يعني ان يكون مثل هذه الممارسات التي يصورها الاعلام في الحقيقه هي الاخرى ان مبدا الستر الذي يمارسه اهل الحسبه انا اقول انه مدرسه من اراد ان يتعلم معنى الستر كيف تستر فليسال اهل الحسبه واهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اما مع الاسف كثير من الاعلاميين فهم يفتقدون الى ما يسمى بالمهنيه يعني حتى القضيه المهنيه كتناول للاعلام كماده اعلاميه والله هم يتكلمون عن الاعلام وعن المهنه وكثير منهم لا يعرف اخلاقيات هذه المهنه بعيدا عن احكام الاسلام حتى اخلاقيات المهنه ليست موجوده عندهم واذكركم على سبيل المثال بما حصل في مدرسه احترقت في مكه ما تذكرونها فصل في بعض الصحف والله حتى ما اعتذروا يعني ما في حياء لا من الله ولا من الخلق اعتذاء بالخط العريض الهيئه تمنع الرجال الهيئه الدفاع المدني من الدخول مما تسبب في احتراق البنات وموتهن والهيئه لا علاقه لها بالموضع ما جاءت الى الموقع اصلا يعني ايش ما هذا الافتراء اعوذ بالله والله لو كانوا الهيئه ينتمون الى الى عقيده من عقائد اليهودي لا يجوز ان تفتري عليهم بمثل هذه الصور كيف وهم مسلمون صادقون نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله تبارك وتعالى هل عرفنا ايها الاخوه قيمه الاخلاق التي يتعامل بها هؤلاء نسال الله السلامه والعافيه من مثل هذه الاخلاق رابعا اهل الحسبه ايها الاخوه لهم حقوق لهم حقوق مقابل تضحياتهم اولا بالمال وظائفهم ترى يا اخوان متواضعه مرتباتهم امكانياتهم ترى قليله وقتهم لا يملكون حتى الوقت ليمارسوا بعض التجارات كغيرهم يعني كثير من الموظفين الآن يمالسون تجارات يبيعون أسهم يشترون أسهم والله بعض الصادقين المحتسبين بالفعل ما عنده وقت وقته يعني إذا وجد وقتا يحتسب طيب هؤلاء ضحوا بمالهم ضحوا بأموالهم ثانياً هم ضحوا بأنفسهم هم يواجهون أحياناً مجرمين يواجهون المجهول يواجهون كافة الأخطار ليسوا مسلحين انتبه رجال الامن مسلحون هم ليسوا مسلحين مع انهم في كثير من الاحيان يواجهون اصنافا من الخلق لا يواجهها بعض رجال الامن نعم هم ليسوا مسلحين يواجهون المسلح والشرس والمجرم والمختل والمدمن والمتعاطي والهارب من العداله كلها لا يواجهونهم ويحتسبون عند الله تبارك وتعالى لكن انتبه الله يدافع سبحانه وتعالى عنها ولذلك يعني الإصابات مثلا فيهم قليلة وإلا فهم أحيانا يدخلون في أماكن نسأل الله العافية والسلامة فيها مجرمون فيها مروجون فيها وفيها لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ عباده ثالثا هم مضحون بالوقت يعملون أو يعمل كثير منهم بنظام الورديات ليس لهم دوام محدد معين لا يدخلون يردون طلبا لمن طلب منهم ان لمن طلب منهم المساعده في انكار منكر ما يردون طلبه عملهم احيانا يتطلب الغياب مده طويله عن المنزل ورصد ومتابعه مقابل ماذا يقومون بهذا الا انهم يحتسبون عند الله تبارك وتعالى اما الاجازات والاعياد غيرهم يتمتع ويسافر ومع اولاده واعياد ومناسبات واكل وشرب وهم يجاهدون في سبيل الله والله مجاهده يا اخو في ليالي العيد تجد الاسر مع بعض ويذهبون واستراحات ونزهه وسفر كثير من رجال الهيئه والله يتمنون اهلهم فقط ان ياكل معهم وجبه وجبه واحده اي تضحيه يا اخو اعظم من هذا اي تضحيه اعظم من هذا التضحيه بمفارقه الاهل والاولاد في كثير من الاحيان اليس التضحيه تستحق منا ان نعرف حقهم خامسا لماذا ايضا حقوقهم لهم حقوق أيها الإخوة مقابل الخدمات التي يقدمونها للأمة والمجتمع أولا حفظوا الأمن حفظوا الأمن هم مثل بقية رجال الأمن في جميع القطاعات يحفظون أمننا هيبة الأسواق تصوروا بعض الأماكن التي لا يدخلها الهيئة كيف يكون السوق فوضى يدخل بعض المستهثرين وبعض السفهاء وحتى بعض الذين يدخلوا هم اصلا مقصرون وربما يكرهون الهيئه بعض السفهاء واصحاب الشهوات لكنهم ما يذهبون الى هذا السوق لانهم ما يشعرون بالامن فيه هذه قضيه لا بد ان المسها ولا بد ان نظهرها للمجتمع هيبه السوق يحافظون على هيبه السوق وصيانته من السفهاء والمعتدين والبطالين الذين لا هم لهم الا ملاحقه النساء في الاسواق ثانيا حفظ الاعراض والستر عليها هذه خدمه يقدمونها للمجتمع ثالثا تنفيذ كروبات الضعف خاصه عن البنات بعض البنات تفكر في الانتحار ترى بعض الاخوه يظن هذه قصص خياليه والله بالالمئات بعض البنات تفكر بالانتحار لان يعني يحصل منها شيء من التجاوز ربما تحتك ببعض الناس بمكالمات او بلقاء او كذا ثم يحصل هناك تهديد وابتزاز فلا احيانا تف... تفكر بالانتحار اما تقول ابي سيقتلني انا سافضح اسرتي الموت اريح لي وربما تفكر كثيرا في الانتحار من الذي يفرج كربتها هم هؤلاء في الغالب تنفيس الكروبات والتنفيس الكروبات ايها الاخوه لا نعرفه حتى نسمع بعض القصص واجلسوا مع الاخوه العاملين في هذا الجهاز واسمعوا منهم كثير من البنات ضحايا لهذه الذئاب المسعوره جنسيا من الشباب يسمونهم ذئاب ذئاب لكن ليست الافتراس ذئاب فيها سعار جنسي اعوذ بالله يعني بعض الان الشباب الذين لا يخافون الله عز وجل يعني يعرفون عن بعض او ربما يعني علموا ان بعض البنات يعني لا تريد طريق الغوايه لكنهم يسعون ويخذون دروسا يتعلمون كيف يميلون بها الى طريق الفساد نسى الله العافيه وطريق الفواحش من يقفل هؤلاء الا هؤلاء الابطال ايضا وهو الامر الرابع من من جهه الحقوق المقابله للخدمات مكافحه المخدرات الان والخمور وحمايه المجتمع من نشر هذه السموم اسالوا العاملين في جهاز مكافحه المخدرات من اكثر من يعينهم على وظيفتهم هم رجال الحسبه لا تسالوني انا اسالوا الذين يعملون في جهاز مكافحه المخدرات التابع لوزاره الداخليه انظروا كيف يتعاونون مع رجال الهيئه مع رجال الحسبه خامسا ملاحقه اهل الفواحش والدعاره تنظيف البلد من هذه الاوساخ والقاذورات المراحيض التي تتنقل من مدينه الى اخرى تنقل الايدز والامراض يعني تعلمون انه يدخل احيانا عن طريق الحج والعمره بعض النساء اعوذ بالله نسال الله العافيه التي يعني تمارس هذه المهنه القبيحه منذ سنوات وتحمل من الامراض ما الله به عليم اليس فيه نشر للفاحشه نشر للامراض في مجتمعاتنا اذا هذه خدمه يقدمونها للمجتمع كله واخيرا هم لهم حقوق لانهم يحتكون بطبقات من البشر الله اعلم بها ويرون ويسمعون ما يثير الاشمئزاز والغثيان بعض الاخوه لو ذهب ليله واحده مع رجال الهيئه ربما ما نام اسبوعا لانهم يرون ويسمعون اشياء لكن الله سبحانه وتعالى يقويهم ويؤيدهم ويسددهم ويصبرهم والا الاحتكاك بهذه الطبقات يمرض القلوب احيانا انت لو ترى منظر في الشارع ترى اثنين مثلا يختصمان وربما ان يضربوا بعضهم بعضا وربما وفي... هذا المنظر يعلق في ذهنك اسبوعا او شهرا صح ولا لا انت لا تريد ان ترى هذه المناظر هؤلاء يذهبون يتفرجون على مناظر طبيعيه يرون اقبح المناظر ويسمعون ويحتكون بطبقات ويسمعون كلاما بذيئا لكن اجرهم عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع المحور الثاني محور حقوق اهل الاحتساب او اهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اول حقوق هؤلاء دعمهم الحسي ونصرتهم ومساعدتهم في الانكار قدر الامكان في الانكار وكل بحسبه يعني العالم بطريقته المسؤول في الدوله بطريقته صاحب الوجهه بطريقته التاجر بطريقته في حدود الانظمه التي يعني تسمح ب مساعده هذا الجهاز والحمد لله الانظمه تسمح لكل مسلم ان يكون عونا لهذا الجهاز المبارك ومن ذلك الاتصال من اجل الاحتساب يعني انكار بعض المنكرات من قبل غير العاملين في الهيئه هذا مما يساعد رجال الهيئه الاتصال الزياره احيانا الذهاب معهم لمن كان له وجاهه الامر الثاني من حقوقهم دعمهم المادي كل بحسبه ولا اريد الدخول في معانات بعض هؤلاء الرجال في قضايا الماده بعضهم عنده حاجه شديده لكن لا احد يسال عنه وربما بعض الجهله يظن ان انهم يعني عندهم رواتب كبيره ويستلمون مرتبات ضخمه والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم احوالهم الامر الثالث السؤال عن حاجاتهم معاناتهم مواساتهم ايضا زيارتهم وهذا نحن في الحقيقه نعترف بالتقصير عندنا يا أخوة تقصير كبير جدا في زيارة المحتسبين والسؤال عن حاجتهم وتبادل الآراء معهم وطرح بعض الخدمات لهم هذا عندنا تقصير كبير فيه نسأل الله تعالى أن يتجاوز عننا وعنكم الأمر الرابع من حقوقهم متابعة ما يقال عنهم متابعة ما يقال عنهم إن كان مدحن يشكر وإن كان قدحن يرد عليه وبالطريقة المناسبة جلست في مجالس وسمعته بعض الطيبين بالعكس يساعد على الكلام عن الهياط بطريقه يعني تدل على الغباء وبلاده الذهن ولولا ان ان يكون هناك موقف قوي ينساق مع بعض الصفه في الحديث هذا لا يصلح حتى حتى الاجهزه الشرعيه لا يجوز ان الانسان يكون بوقا وامعه للاخرين جلست مره في مجلس ويعني اخذ بعض الصفه وهو سفيه ما ادري هل هو يصلي في المسجد او لا يتكلم على القضاة كلاما بذيئا ويعمم القضاة والقضاء وكان بعض الصالحين موجودون ولا سمعت واحدا يتكلم فتقف الى اين انت ذاهب عن من تتحدث انت القضاة هؤلاء يمثلون الشر اذا حصل لك قصه مع قاضي انت صل... كيف نقبل قولك انت الان من انت حتى نقبل قولك في القاضي تعال انت والقاضي واحتتم فيها اجهزه في الدوله تسمع فيه هيئه تمييز اما ان تتكلم في اعراض القضاه واعراض الصالحين هذا ليس كلام مباح لا لك ولا لغيرك وهؤلاء اصلا كثير منهم يعني النظر الى حاله يغني عن سؤاله تعرفه من سبحان الله من طريقه كلامه وربما سالت عنه فعرفت احواله وصبرت ان الرجل يعني لا يمت الى هذا الدين بصله الا من جهه الانتساب للاسلام لا يعرف بالصلاه لا يعرف بالاخلاق ومع ذلك يتكلم على مثل هذه الاجهزه الشرعيه التي وضعتها الدوله حمايه لدين الدوله ولسياده الدوله وليامن المواطنين وهذا امر مع الاسف كثير من الناس لا يحسن حتى الحديث عن الامر الخامس وهو من الحقوق التي يعني فيه تقصير كبير عند المجتمع في ادائه نشر فضائلهم ومحاسنهم وبيان اثرهم على المجتمع في دفع العقوبات وحفظ الامن يعني الان لما جاء هذا الاعصار جونو من من الناس تحدث مع اهله مع اولاده مع قاربه قال انتبهوا هذا الاعصار الله عز وجل يدفعه عنا باسباب من اهمها ترى رجال الحسبه طيب الله عز وجل يقول ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا هذه الايه وامثال هذه الايه من من الناس ذكر طرفا منها لاهله لاولاده لاسرته حتى يعني يخبرهم بان هذه الاشياء تدفع العقوبات نشر الفضائل والمحاسن وبيان الاثر من الحقوق الواجبه سادسا من حقوقهم شكر ولاه الامر على دعمهم لهم وطلب المزيد من الدعم يعني مثلا سمعت مسؤولا اميرا وزيرا يتكلم عن الهيئه ويثني عليها ويبين محاسنها ويدافع عنها اشكره وقل له جزاك الله خيرا وهذا هو الأمر المطلوب ونريد منكم المزيد وتدعو له هذا أمر مطلوب سابعا الدعاء لهم سرا وعلنا في المنابر وفي المجامع وفي السجود هذا لهم حق علينا ومن ذلك أيضا الذب عنهم وهذا واجب شرعا فقد روى أبو داود في سننة وأحمد عن جابر ابن عبد الله وكذلك ايضا من حديث ابي طلحه الانصاري رضي الله عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ يخذل امرا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته وما من احد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته حديث الحسن هذا الحديث ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا إذا سمعنا من يتكلم قد نضعف ولا ننصر إخواننا فيبتلين الله تبارك وتعالى في موطن نحتاج إلى نصرة أحد فلا نجد ناصرة وأيضا ثبت في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمى مؤمنا من منافق يغتابه بعث الله تعالى اليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامه من نار جهنم ومن رمى مؤمنا بشيء يريد سبه حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال والحديث فيه بعض الكلام لكن يعني بعضها للعلم يعني راى انه لا باس به اخيرا ما الموقف ايها الاخوه من الخطا اذا حصل معروف طبعا لا بد حتى ترضي بعض الناس وتقول لهم ليسوا معصومين تعطيهم مقدمه وانهم بشار وان هذا صحيح لا بد ان نعترف ان رجال الحسبه يحصل انهم الخطا اي عمل ميداني ما يحصل فيه خطا الان جميع القطاعات العسكريه وغير العسكريه انا اعطيكم مثالا يعني الذي تعامل منكم مع بعض الاجهزه اترك الامنيه الاجهزه التي فيها مراجعات احيانا يرجعك 20 مره علشان ورقه وانت ما تدري الحق معك ولا معه النظام احيانا غير واضح طيب هل سمعنا هجمه شرسه على البلديات هجمه شرسه مثلا على بعض القطاعات الصحيه ابدا والهيئه لو اشاعه تبدا الصحف والكتابات و... سبحان الله العظيم مرض مرض قلوب هذا مو مرض ابدان نسال الله العافيه والسلامه الموقف من الخطا لو حصل هو لابد يحصل خطا لان الذي لا يعمل هو الذي لا يخطئ الشخص اللي ينام في البيت والذي لا يخطئ اما اي شخص يخط يعني يعمل للدين لابد ان يخطئ المجاهد يخطى خالد بن الوليد ما اخطا لما قتل الذي قال لا اله الا الله هو يجاهد في سبيل الله ما قال له النبي عليه الصلاه والسلام انت الان احبطت جهادك والله المستعان هو اجتهد الرجل قال لا اله الا الله قتله قال يا رسول الله يعني انما قالها فرارا إنما قالها فرارا من السيء من القتل فقال هل شققت عن قلبه عليه الصلاة والسلام فبين هذا المبدأ لكن في الوقت نفسه عرف أن خالدا رضي الله عنه إنما فعل ذلك اجتهادا وأخطأ لكنه يعمل من الذي لا يخطأ هو الذي لا يعمل الذي ينام في البيت يجلس في بيته هذا لا يخطأ لأنه لا يعمل إمام المسجد يخطأ الخطيب يخطأ العالم أحيانا يجتهد في بعض الأشياء وقد يخطأ ومن ذا الذي ما ساء قط وما لها الحسنه فقط هذا لا يمكن هذه قضيه مهمه جدا اذا اردنا ان نتحدث عن اخطاء رجال الحصبه لكن اذا حصل الخطا اولا لا يجوز نقله الا بعد التيقن انه حصل ذكرت لكم قصه المدرسه ان رجال الهيئه منعوا رجال الدفاع المدني من الدخول فمات البنات في المدرسه سبحان واحيانا يعني قد يضر انسان في السوق فيجد مثلا شاباً يمسك به يعني شخصا من شخص من اللاياء وهذا الشاب يقول والله مظلوم مظلوم مثلا والله يا اخي شوف كيف القصه في قلوب ما تدري شو القصه واحيانا يمكن يعني يظن ان هؤلاء رجال الحسبه انهم قد امسكوا بشخص من اجل الصلاه مثلا قال يعني يمكن مسكين ما انتبه للساعه الرجل عنده جريمه اخرى انت ما تدري عنها هم يمشون ينشرون غسيل هذا الرجل اسكت اسال قبل بعض الناس ما يدري يعني القصص في هذا كثيره جدا يعني احيانا والله يا اخوه ان الاشاعه تسمعها بصوره وبطريقه وباسلوب لا تتردد ولا واحد في الالف انها صحيح من طريقه السياق حتى بعض الناس يذكر لك ترى انت دل على صحتها يعني اعطيكم مثال مره مره سمعت صوتا قويا ف اتصلت باهلي وسالتهم عن ال يعني الصوت هذا ما مصدره يعني ف اتصلت في شخص اخر ما كانوا يعرفون يعني السبب فاتصلت في شخص اخر قلت ايش الصوت هذا الذي انا سمعته يعني سمعت صوت قريب منكم في جهتكم قال هذه طائره سقطت طبعا انا انا قلت متاكد قال اي والله يقولون الضحايا بالمئات قلت له يعني الضحايا من الطائره قال لا هي سقطت على منطقه سكنيه قلت اكيد قال ما يحتاج القصه لا هذا انا انا سمعتها ما احكي لكم شيء يعني والقصص فيها هذا بالمئات طيب لماذا يا اخوه الانسان اذا سمع قصه عن الهيئه او تتعلق بالهيئه لا سيما وانك تعلم انت مسلم تعلم ان للهيئه اعداء تعلم انت ان هناك من يروج الاشاعات عنها لماذا تكون ابوقا له لماذا لا تسمح لنفسك ان تكون ابوقا لهؤلاء اذا عدم نقل حتى تتيقن ثانيا رده الى اهله الى المسؤولين الى العلماء لماذا تتحدث عن هذا الموضوع اذا كان هناك خطا من الذي يعالجه النساء في البيوت يعالجنا اخطاء الهيئه ولا اصحاب البقالات الذين يعني ينظرون للهيئه على نظره عدائيه لانهم ياتون عند وقت الصلاه يقولون اغلق المحل فهم ينظرون له نظره احيانا بقصر عقول نظرتهم وضعف عقولهم لان هذه عداوه الامر الثالث عدم تضخيم الامر لان احيانا التضخيم يحصل بطريقه يعني لا اراديه تنشر وتضخم وانت لا تدري الامر الرابع الاعتذار لهم والتمس العذر قدر الامكان لهم انا ساعطيكم مثالا للشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ عبد العزيز عليه رحمه الله يعني كان اماما في الاحتساب واماما في العلم وإماما في التدريس وإماما في الفتوى وإماما في السخاء يعني حقيقه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مدرس في اشياء كثيره ولا اظن اني بحاجه الى اذكر لكم انت لا على هذا لكن موقفه من رجال الحسبه في الحقيقه من اعظم ما كان يقوم به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله موقفه القوي جدا في دعم الحسبه واهل الحسبه ورجال الحسبه وممارسته هو رحمه الله ورفع درجته للحسبه لما قرئ عليه في صحيح البخاري في في درس الفجر طرئ عليه حديث بسعيد الخدري انه جاء رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه وقال يا محمد ان رجلا من اصحابك من الانصار لطم وجهي يهودي يشتكي الى النبي عليه الصلاه والسلام قال ادعوه فدعوه دعوا الانصاري قال لما لطمت وجهه هذا يهودي جايه ضربه من صحابي والان الرسول عليه الصلاه والسلام يريد التحقق اول شيء تعال, تعال يا الانصار اسالك لما لطمت وجهه قال يا رسول الله اني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر فقلت علا محمد مسلم هذا ويعرف ان محمد عليه الصلاه والسلام ان محمدا عليه الصلاه والسلام هو سيد البشر في صحيح مسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر قال وعلى محمد واخذتني غضبه فلطمته هو صحيح ان اللطمه قد تكون في غير محلها مثلا لكن السبب الدافع ما هو رجل محتسب قال عليه الصلاه والسلام لا تخيروني من بين الانبياء فان الناس يسحقون يوم القيامه فاكون اولا من يفيق فاذا انا بموسى اخذ بقائمه من قوائم العرش فلا ادري افاق قبلي ام جزيا بصعقه الطور والحديث له روايات وهو في صحيح البخاري الشاهد تعليق الامام ابن باز رحمه الله ساقره عليكم قال الشيخ ولم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم الانصاري لانه مجتهد ومن ذلك الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر اذا فعلوا ما لا ينبغي فهم مجتهدون لا يؤاخذون لانهم فعلوا ذلك غضبا لله اسمع كلام العلماء هو ليس كلام السفهاء والصحفيين والصحفي من الذين لا يتقون الله تبارك وتعالى وقال في موضع اخر رحمه الله تعالى في التعليق على الحديث لكن الحديث ذكرها البخاري في موضع اخر قال ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقاد الرجل يعني عن الأنصاري أو عاقبه فدل على أن الغيرة قد تحمل بعض الناس حرصا على دين الله فلا ينبغي لولاة الأمر مؤاخذة مثل هذا لغيرته وديانته ولم أعلم في رواية أنه عاقب الرجل الذي لطم اليهودي انظروا إلى فقه العلماء إلى فقه الأئمة فقه الناصحيين هذه الطريقه التي يتناول العلماء فيها اخطاء رجال الحسبه ان وجدت من هم اعداء الحسبه من هم اعداء المحتسبين يعني هم كثر لكن على راسهم طبعا المنافقون والكفره وهذا امر ظاهر طبعا اليهود والنصارى ولو تقرؤون او تسمعون ماذا يقول الكفار في امريكا واوروبا عن رجال الهيئه هذا معروف ومشهور وكثير من المنهزمين ردات الفعل عندهم تجاه الهيئة بسبب ما يقرؤونه من كتابات الكفار عن الهيئة فتجده يتحمس ويريد أن يرضي الكفار أعوذ بالله على حساب القدح في هذا الجهاز الشرعي المبارك من أعداء أهل الحسبة العلمانيون طبعا والليبراليون أهل الحريات الذين يدعون إلى الحريات والانفتاح الذي لا حد له مبارك المنهزمون امام الغرب كل هؤلاء اعداء لاهل الحسبة اعداء جملة وتفصيلا لا يقبلون فيهم صرفا ولا عدلا اصلا لكن من اعداء الهيئه ومن اعداء رجال الحسبة اصحاب الشهوات اصحاب الشهوات بعضهم يعني لا ينكر ان هذه شعيرة ولا ينكر الامر المعروف النهي عن منكر لكن شهوات شهوات هؤلاء الناس تتصادم مع هذا الجهاز مع هذا العمل فهو لا يريدهم لا يريده ما يعني بعض الناس تجده يقول أريد أنا أرتاح في البلد الفلاني يكفيني إن ما فيه هيئة مع أنه مسلم يعني يقول أخذ راحتي وفي الأسواق ما فيه هيئة إذن القضية عندها شهوة نسأل الله العافية والسلام من أعدائهم أيضا أصحاب العقل المعيشي من التجار وغيرهم الذين لا يفكرون إلا في الريال في الاقتصاد فقط بعيدا وبمنأ عن الشريعة فهو يفكر كم ساعه تغلق من اجل الصلاه المجموع ساعتين طيب لو بعنا في هاتين الساعتين معناها سيزيد الدخل وهذا الدخل اضربه في كذا عدد المحلات طريقه اقتصاديه بحته يريد ان يحقق من خلال هذه العمليه ان الاقتصاد سينمو اذا اوقفنا الهيئات اختصار نسال الله العافيه والسلامه وما خلقت الجنه والانسا الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون الله سبحانه وتعالى غني عن عباده هذا كله من اجلنا لكن اكثر الناس لا يفقهون ولا يعلمون من اعدائهم الاماعات الذين لا رايه لهم يعني قد يقول بعض الاخوه لماذا نقول اعدائهم لما يتكلم عليه يتكلم عنهم ويسبهم ويروج الشائعات عنهم هذا صديق لهم في عداوه ولذلك نحذر جميعا ان نكون بوجه من الوجوه اعداء لهذا الجهاز وهناك امعاة لا راي لهم يعني اصلا ليسوا باصحاب راي لكن يجلسون في المجالس وينقلون ويتكلمون ونكت وضحك يعني ممكن حتى يتبادلون النكت عن الهيئات او عن رجال الحسبة ولو سالته قال والله انا ما اقصد يعني كيف ما تقصد هذا هذا جهاز شرعي والحديث عنه حديث عن شرع الله تبارك وتعالى من اعدائهم ايضا بعض الناس الذين حصل لهم ردات فعل شخصيه وهم ليسوا سيئين في الأصل يعني أحرر هذه المسألة ربما شخص صار عنده انطباع سيء عن الهيئة حصل له موقف وربما فعلا هو ظلم فصار عنده منظار أسود لإتجاه الهيئة ممكن مرة يعني أخطأ عليه رجل الهيئة ممكن يعني ممكن أحيانا يأتي شخص ويدخل إلى السر ومعها أهله فيشتبهون فيه وربما يعني يسألونه ويحصل احتكاك وهو ما فعل شيئا هذا الان المنظار عنده اسود ما يقبل شيئا مطلقا على الهيئه الهيئه لا يعرف عنهم الا ذلك الموقف طبعا هذا ليس من العدل وهذا ليس من الانصاف ها هذا لو طبقها الانسان مع الناس اصلا لا يمكن ان يعيش مع احد يعني لا بد ان يخطئ عليك الاخرون كما انك ان تخطئ ايضا على الاخرين طبعا يعني هذه النوعيه من الناس الذين يحصل لهم موقف ردت فعل مما يزيدهم صلفا وجهاله ما يسمعون من الاشاعات يقراون في الصحف مع ضعف في بيان مزايا ايضا هذا الجهاز والخدمه الجليله التي قدمها للمجتمع فهم لا يسمعون عن الا هذا هذا الكلام التافه فيرثكس في اذهانهم صوره مع الاسف ليست بصحيحه وليست بجيده عند رجال الحسبه سابعا من قبض عليهم يعني انسان قبض عليه 20 مره مره سكران ومره مخدرات ومره مع خلوه هذا يحب الهيئه الا يعني على سبيل التندر يعني اذا كان يعني يقول انا احب الهيئه على سبيل التندر اكيد ان هؤلاء يكرهون الهيئه مصرون على معاصيهم لا بده ان يتكلموا عن الهيئه الذين يسيئون الان الى الهيئه في مسلسلاتهم وهذا لا يخفى عليكم هؤلاء منهم اسالوا عنهم اسالوا عنهم رجال الهيئه كثير منهم مضبوط عده مرات وبعضهم اصلا فكر في الهجره قال انا لا اريد بلد فيه هيئه لا اريد بلدنا هاجر الى بعض البلدان الخليجيه وغير الخليجيه يريد ان يعيش الحريه بمفهومه هو نسال الله ان يعافيهم ولا يبتلينا وهذه الفئات ايها الاخوه انا ذكرتها بهذا التصنيف حتى اصل الى نقطه هؤلاء كلهم يحتاجون الى ان يرد عليهم ولكن باللتي هي احسن وبالاسلوب الشرعي وكل بما يناسبه كل واحد له طريقه يعني العلمانيه له طريقه الكافر له طريقه يعني الان لو اردت ان تناقش كافرا عن قضيه الهيئات مثلا ياتي كافر يعيش في هذه البلد ويقول يعني هذه الهيئه تفعل وتفعل لا بده هناك طريقه جيده للحوار معه انت لازم أن تتحدث معه عن مفهوم الحريه بلده اليس فيها نظام نحن نطبق اذا ذهبنا اليه اذا هو يلتزم بانظمتنا لانه اصلا ليس عنده ايمان حتى تقول له هذه شعيره والتكم منكم ام هو كافر اصلا لكن تكلم معه ولذلك بعض الغربيين العقلاء يقدر عمل الهيئه واذا جاء الى المملكه تجده يعني حتى يلزم مثلا زوجته او بعض اهله باللبس الشرعيه لانه يقول انا من باب النظام هذا إنسان عاقل وإن كان كافرا عنده عقل العلمانيون والمنافقون والليبراليون لهم طريقة في النقاش الجهلة الضعفة الأبواق الإمعات لهم طريقة بعض الذين حصلوا لهم ردة فعل لهم طريقة إذن يجب أن نرد على كل شخص بما يناسبه ثم بعد ذلك عندي كلمة للمحتسبين وارجو ان تكونوا ان يكون الاخوه ان شاء الله كلهم من المحتسبين كلمه للمحتسبين اقول لهم اولا اذكركم بهذا الاسم الحسبه فيه احتساب الامر فيه رجاء شيء عند الله عز وجل الحسبه الاصل في عملكم ايها المحتسبون احتساب الاجر عند الله فهو خير من هذه الدنيا الفانيه باموالها وزخرفها فان كل هذا سيفنى سيفنا المدح والثناء ولن يبقى الا ما ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى قال تعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى اعلموا ان ما يصيبكم من اذى الجهله والسفهاء والمنافقين انما هو كفارات لكم وعند الفجر ستحمدون السر وظيفتكم من وظائف ساده البشر وهم الانبياء عليهم الصلاه والسلام جاهدوا انفسكم على ان يستوي عندكم مدح الناس وقذهم ومن راقب الله ما تهمه ومن راقب الناس ما تهمه وليكن موقفكم من كل معاند وظالم وجاحد ومناوئ مثل ما قال مؤمن ال فرعون قال الله تعالى وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيلا الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب يا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار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 فوقاه الله سيئات ما مكروا هذا الشاهد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب الآيات اخي المحتسب ان كنت تقول انا بشر انا اتاثر بما اسمع وبما يقال عني ويكتب عني ظلما وبهتانا فاسمع الى ما اسمع يا اخي ما قيل عن من هو خير منك الانبياء عليهم الصلاه والسلام قال الله تعالى على لسان أقوام الأنبياء قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا يقول لنوح عليه الصلاة والسلام أراذلنا أنت ما اتبعك إلا الأراذل بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين هذا قيل له صراحة وقال تعالى أيضا على لسان أقوامهم لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين من المخرجين لو لا رهتك لرجمناك انظروا إلى القبح وسوء المقالة قوم لوط اخرجوا آل لوط من قريتكم وش السبب انهم اناس يتطهرون الله اكبر جريمه الهيئه جرمتها انها تطهر المجتمع من هذه الفيروسات والقاذورات والله ما اشبه اصحاب وقوم لوط الا باصحاب الموقع الذين جعلوا فيه تصويتا هل ترى اغلاق جهاز الهيئه ولا ما ترى ابدا أنت قارن إنسان يقول لك ما رأيك نلغي شعيرة الأمر من العروف أنها عن المنكر ولا ما نلغيها ما الفرق بينه وبين من يقول أخرجوا آل لوطن من قريتكم إنهم أناس يتطهرون نسأل الله العافية واعلم يا أخي المحتسب اعلم يا أخي المحتسب أن معك من هو خير من الناس جميعا إنه الله قال الله تعالى فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين ومعك يا اخي المحتسب عباد الله الصالحون يدعون لك في ظهر الغيب يذبون عن عرضك ما استطاعوا في رصيدك يا اخي المحتسب دعوات صادقه من رجال ونساء حفظ الله اعراضهم بك حفظ الله اعراضهم بك ونفس الله كروبهم بك وبجهودك واخلاصك وبصبرك واحتسابك فاسال ربك الثبات حتى الممات اسال الله تعالى ان يصلح احوال المحتسبين وان يرزقنا واياهم الاخلاص كلمه اخيره لاهل الخير والصلاح اقول للاخوه ليس من العدل ولا من الانصاف ان نبحث عن اخطاء المحتسبين في مثل هذه الاجواء الموبوءه اعلاميا ان الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بعض منسوبي الهيئه يريدون فقط ان يكف الصالحون اقلامهم والسانتهم عنا والله سمعتها يعني من من احد المسؤولين الكبار في الهيئه قال والله نحن نريد فقط من, من الطيبين ان يكفوا شرهم عنا الى هذا الحد والله تاثرت كثيرا بهذه الكلمه الى هذا الحد قال اتركوا السفها واتركوا الذين يكتبون نريد بعض المحسوبين علينا ان يكفوا شرهم عنا والله كلام يا اخوه مؤث يعني مثال الحديث عن تخلف جهاز الهيئه وضعف امكاناته بطريقه يفهم السامع منها انك تريد الطعن في هذا الجهاز لا تقل مثل هذا الكلام واذا قلته اذا ان كنت تريد المطالبه بالارتقاب للجهاز فهذا امر حسن وله طريقته وله وسائله اما ان تقوي الصفه على الجهاز بمثل هذا الكلام قد قد يكون هدفك ونيتك حسنه لكن الذي سيتناول موضوع المحتسبين يجب ان يكون دقيقا في عبارته وان يختار المكان المناسب والكلام المناسب ثم انهم اذا حصل عندهم تقصير في جهازهم ما ذنبهم هل اعطوا بعض الاشياء وقالوا لا نحن لا نريد ان نطور انفسنا هم كغيرهم من الاجهزه تحتاج الى تطوير تحتاج الى دعم تحتاج الى مساعده وهذا امر مشهور وفي كل البلدان يحصل وهل لديك يا اخي المسلم استعداد للتضحيه بمالك على الاقل من اجل ان ترفع مستوى هذا الجهاز واهله ورجاله جغلف يعني هل مره فكرت ان تدفع من حر مالك ل يعني دعم هذا الجهاز باي طريقه من الطرق هذا اختبار لنا جميعا هل وصلنا ايها الاخوه الى المستوى الذي جعل المحتسبين لا يرجون منا الا ان كفئ لسنتنا عنهم يقول الشاعر وظلم ذوي القربه اشد مضاضه على المرء من وقع الحسام المهندي والله من اصعب الاشياء ان ترجو نصره من احد فيقابلك بالخذلان اما اذا جاءت يعني اذا اتت كما ذمت مني ناقصا فهي الشهاده لي باني كامل اذا سب اهل الشهوات اهل الشبهات هذا قد اعتدنا عليهم لكن ان ياتي الظلم وياتي البهتان والافتراء من الذي ترجو نصرته هذا لا شك فيه لاخوه انه امر مؤثر اشد الاثر في نفوس المحتسبين اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا جميعا وان يجعلنا جميعا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان يرزقنا الذب عن اعراضهم والدفاع عنهم ونصرتهم بكل ما نستطيع اللهم فاشهد اللهم اننا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تدفع عنا شر الاشرار وكيد الفجار اللهم عليك بالذين يهجمون على هذا الجهاز اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم اعلي رايه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انك سميع الدعاء اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين